Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Malik yawmiddin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 قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدَ اللَّهُ الصَّمَدَ لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد بسم الله الرحمن الرحيم قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدَ اللَّهُ الصَّمَدَ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 لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم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 علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على سارهم إلا لم يؤمنوا، إلا لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفاء. إننا جعلنا ما على الأرض زينة الله لنبيل وهم أيهم أحسن عملا.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 الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينزر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا مَا كَانَ فِي هَٰذَا أَبَدًا وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا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 نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسف إننا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبيل وهم أيهم أحسن عملا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 إذ أول فتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشداً